فهو الذي يتوفتاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه لنقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثمّ ينفّقون بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويُرسل عليكم حفظه، حتى إذا جاء أحدكم الميت توفي رسولنا، توفي رسولنا، وهم لا يفرطون، ثمّ رضوا. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مايُنتجون من غلمات من البر والبحر تدعونه تضروع وخفية تدعونه تضروع وخفية لئلا جانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل لا تجيء منها وهم كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أي بعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم. أَوْ يَلْبِسَكُمْ سِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قُنْظُوا كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْحَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لكل نبأ مستقر وسوف تعلم وإذا رأيت الذين يقضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يقضوا في حديث الغير وإما ينصلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر وإما كالشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين